ما عاد ودي لو دقيقة تسكتو ما عاد ودي لو دقيقه تسكتوا وان جال اشاروا وحلوني كل النفس من سده وحس ان مغبون العين بيرن فاض والجهن بد يا شايب يتكفى واخواني بمو وتكفون يا اهل البيت الاسفل ولا اباخذ اشمار وش اللي تأمرون من قبل لمشي يا مواليني قل انا احتمال اضعي جهاز التليفون في مطالة الغير باحتماله وسعي ونودكم باللي حصل لي تعرفون اخاف من هرج العواذ اللي ابتعد الهم والتفكير وكثير الظنون تناوش وجوج الحناية وكثير ما اعرق الروح من كثر الضنون يلي اعرق الروح عندك تسلم ان كان عشرة صاحبك عندك تهون ما هو كذا يا صاحبي تصد ولو على اللي قد اتصد عند عند ربي به هو ياللي فعلت قلت لي حامل يومين غائب قلت معدوك وتمدد هذا اليوم رابع لا مس ولا ألم هذا اليوم رابع لا مس ولا ألم